بسم الله الرحمن الرحيم سبق لله ما في ورد الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول دي حسن ما وظلوا أنهم مانعتهم حصول من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا راست <تصفيق> به وَمَن يُشَاقِقْ فِينَا نُمَا حَشِيدٌ لَا يَخَافُ Ma المساكين ومن السبيل كي لا يكون جولتا ن الله ان الله شديد الله يَتَّقُونَ فضلنا من الله ويرضون وهو سرنا نور الذين Di la الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا رسلنا ولإشواننا الذين سبقوا ولا أو من أهل الكتاب لا إِنَّ خَرْجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لئن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا فَالشَّيْطَانُ الشَّ إذ طانِي إذطلَ إ سَلك صُ فَلَم مَا كَفَرَ قلَهِ Yeah. لا یم وعدها من خشية الله ودلك والملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله Whoa, whoa,